الله أحمان الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا سيد قال المؤلف رحمه الله الفصل الأول فيما جاء في المدح والثناء فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتأداب المحاسن كقوله تعالى نعم عندك شرح نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الباب الأول في سناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفسحة بجميل ذكر المصطفى في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفسحة كثيرة مفصحه بجميل ذكر المصطفى وادب محاسنه وتعظيم امره وتذويه قدره اعتمدنا منها على ما ظهر منها وبان فحواه وجمعنا ذلك في عصره فصول بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي إلهم فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا مطمئناً إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرون ساء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 كل معدسة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم أجلنا من النار. <تصفيق> معنى ما عباب الأول قال فيه في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره طبعا في ثناء الله وإظهار عظيم قدره هذا من باب العطف وانتم تعلمون أن العطف لا بد أنه يقتضي مغايرة في أصل وضع لغة العرب أن العطف يقتضي المغايرة إلا إذا كان العطف للتفسير أو التوضيح. إن كان العطف للتفسير أو للتوضيح فلا شك أنه يكون حينها العطف مفسراً موضحا مبينا أما في الأصل في وضعه طبعاً العام العطف إنما يكون للتغيير ففي تلا إلهي ثم قال إظهر عظيم قدره ما هو عطف مباين هل هو من العرف المباين ام من العرف طبعا الذي هو عرف التفسير والتوضيح ولا شك انه لما قال سبحانه وتعالى عن العفو لما قال المؤلف في تبويب في تناه الله تعالى عليه طبعا الثناء مره وقلنا هو المدح في الجميل الخيالي مدح فترما هناك ثناء من الله سبحانه وتعالى علينا صلى الله عليه وسلم طبعاً إظهاره عقيم قبره هذا طبعاً بالنسبة لبقيه الأنبياء فيكون العرف يقتضي المغايرة العرف هنا يقتضي المغايرة الثلاث العام ثم تخصيصه أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الأنبياء ولا شك بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. صلى الله عليه وسلم. آه إعدامه قال هنا وإظهاره عظيم قدره أي قدر النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من باب القسم. يعني معنى أن الله جل وعلا قد أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عمك. فقسم الله سبحانه وتعالى ب. صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم. ان النبي ان بارج جل وعلا يقسم الا بعظيم نعم دا يقسم بعظيم فاذا اقسم بشيء لا بد من الوقوف عليه لان هناك تم حكمه ها من معرفته وهذا في كل قسم هو في القران اذكر وباب القسم في القران الكريم الاهتمامه في التفسير وتوضيح ذلك فهو كثير جدا في كلام الله جل وعلا وطبعا اكان كما بينناها عندنا القسم وعندنا المقسم به وعندنا المقسم عليه وعندنا ا اسلوب القسم يعني اداه القسم كم صار اربعه الله يرحم الوالدين طيب اذا صاروا كم اربعه واضح طيب إذا وإذها وعظيم قدره لديه لدى البرّ جل وعلا سبحانه وتعالى ولذلك أمرنا باتباعه أمرنا باتباعه بل جعل طاعة النبي طاعة لنا وعصيان النبي عصيان لنا أليس فيه بيان قدره صلى الله عليه وسلم لكن هذا ان نخرج النبي صلى الله عليه وسلم عما وضعه الله فيه وهو عبد الله الرسول انتبه مع ذلك لا ترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قبره والشاهد على في ذلك او على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني قاعده لا تطروني بمعنى لا تخرج لا تغالوا فيه لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله إذا فلا تخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن قدره فنقول قد غالينا وهذا يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم إجحاف فالتنقيص منه إجحاف ورفعه عن مكانته كذلك إجحاف بحقه صلى الله عليه وسلم ثم قال اعلم من اعلم وطبعا هذه طبعا يأتنون بصندرون بها الكلام أهل العلم دائما ويأتي بالأمر لأن الأمر بالعلم ومنه قوله وعلا فعلم أنه لا إله الا الله طبعا معنى أنك لابد أن تنتبه بما هو لما هو آذ لما هو آذ معنى أنه له اهميه كبرا فإن إعلانه والعلم ما هو؟ إدراك. ماذا؟ معرفة الشيء. أيه؟ هم. العلم هو إدراك. ما هو عليه إدراك جازم؟ أحسن. إذا الإدراك هو الشيء إعلانه هو عليه إدراك جازم. يسمى علم. وقد مر معنا أن تكلمنا عن ماذا؟ عن مراتب الإدراك لذكر ذلك. مراتب الإدراك كام سيت ولكنكم قوم لا تعقلون كم هي سيت سيت هي مراتب الإدراك لأن الإدراك أولا الإدراكا جازبا يسمى علم ثم إدراكا غير جازبا بمعنى لا يعني لا مزية لأحد ما على الآخر or عدم lack of understanding of the whole, or the understanding of what it is on it. What is it? What do you say? Two. Four on the two, two are the six. Is it clear? If we have the understanding of the whole, the It's a simple, simple and simple It's a good thing So simple So simple That means, the meaning of the lack of knowledge in a thing This is called a simple And it is called a simple The lack of knowledge in a thing And the lack of يسمى جهلا مركباً يعني شيء هو ما فهمش؟ وضعه ومحاصر رسول أنه؟ آآ الرسول أنه آس كيف ها؟ وهو في الحقيقة أنه ماذا؟ آآ لا يفقاه شيئا إذا هذا جهل ماذا؟ مركب، لأن الجهل الرسول البسيط ما الله علم علمنا يقول لي الرسول فهم؟ هو ما فهمش؟ أشكال القوعة صعوبة يعني what do you نعم Ah, good Ah, good What do you mean? What do you mean? So what do you mean? Then you leave your eyes and give it to you If you have three words, what do you mean? You don't understand You don't understand مركب طيب اذا هنا الادراك هنا الادراك ولكن لا يستطيع يميز بين الاثنين <زرخ> بين الاثنين لان عنده تساوى طرفان هذا يسمى شكا يسمى شك لان الشك هو عدم ترجيع طرف على ها. تساوى عندك الامر اذا انت شك في امريكا الثاني وهو ادراك الطرف المرجوح مع وقوع الشك ولكنك رجعتها طرفا على طرف باش الطرف المرجوح اه يسمى ظنيا يسمى ظنا ولذلك غالب الاحكام في الشرع عمل داروها على الظني على غير القطعيات غير القطعيات والظن في حد ذاته في لغه العرب يقتيل والمراد به اليقين الا ان المقصود هناك الظن هو ادراك الطرف الراجح اذا لما ادركت الطرف الراجح صرت امانا صرت اج صار الامر ظن اذا ادركت الطرف المجموع صار واثقا صار المجموع كان 6 وللا ثلاثه للنا الاولي زيد عليهم the وزيد عليهم the الوهم and عليهم الشر كم صاروا ست هي wisdom and في wisdom of them. العلم did they get it? Six. لا the context الله ما knowledge. In the context of the knowledge, the first is the knowledge. So he said, He knew that he is not God, nor God will not be afraid العزيز هنا هو القوي الغالب القوي الغالب يكون معنى يكون عزيزا وهي معنى العزه معنى العزه وطبعا هو عزيز عزيز لماذا قال القرانه عزيز لماذا عزيز معنى له صفه لما للعزيز سبحانه وتعالى اليس كذلك هو صفه لما العزيز اليس كلام الله كلامه طيب وما لله العزيز إذن الله هو العزيز إذن فالعزيز فلذلك عز فحكم فقطع عز فحكم فقطع فالله والله غالب على امره والله غالب على امره اذن عزيز ما شاء الله سبحانه وتعالى يسر فهو غالب على امره سبحانه وتعالى واذا سمي الكتاب عزيز صفه للعزيز وهو عزيز لأنه غالب لمن الكلام الله إنك أعجزه من أهل العلم بن أهل العلم ما علم أعجزه ولكن في الأصل هو نزل لمن آه لكي فارق القرآن فأعجزه ولذلك الله سبحانه تحدىهم بهذا القرآن أنتم عرب أقحاح شعراء ادباء فطاح اللغة ترضعونه، إيش مش إحنا مشكلة؟ قوة، لا لا مشوية من هنا من هنا، إذا هم يرضعون العربية ومع ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى تحدى هذا بلغتكم. عربي عربية طويلة وتحداهم بآياته بمثله، هذا التحدي العظيم بمثله، لأنه قالوا إنما علمه ساحر علمه كاهن أما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يعني شوف حتى الله سبحانه وتعالى اختار نبيه اميا لا يقرأ ولا حتى لا تقول أنه دق الأساطير لو ولي اكتتبها فهي تملأ عليه <تصفيق> تملأ عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ كيف تملأ عليه لكن اعجزهم هذا الامي جاءكم بهذا كلامنا اذا نزل بمثله القران ككل ثم نزل في تحت بقى بعشر صور مفتريات وتقول مفترى طيب عشر صور مفتريات مكذوبات مش سطع. طيب نزل في تحت كاب صور صور من مثله ما استطاع نزل في التحد آية ولن تستطيعوا أن تأتوا بها ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا شوف لكم بعض, بعض. وإذلك لما من باب طوامات الكبرى لما جاء مسيّم الكذاب تعرفون مسيّم الكذاب الذي دعنيه فصاحبه يقول لقد أُوحِي إليني يقول لصاحبه لقد أُوحِي إليني قال ماذا أُوحِي لك قال ألفين وما أدرك من ألفين دو خلطا طويل وذيب قصير أُوحِي لك يا ربي آه ويدق القول العابز والخابز والط الطاحنات طحنا خبزا أي قرآن هن ونسى الله سبحانه وتعالى من هذا فإذاً يقال لن يستطيع أن يأتوا بمثل فإذاً عجزهم بشيء يعرفونه بل تحيروا من قوتي بلاغتهم وبياتهم وإذاً قلت الله من الله سبحانه وتعالى طبع لماذا إذن السجأ؟ لماذا إذن السجأ؟ هذه الآية في آخرها تنتهي بالره بل تجد كل الآيات منتهية بل الصورة ككل منتهية لمن؟ بالرّاو في كل آيات آية في الوقف تجد أن مختمني بالرّاو لماذا؟ بالدالة لماذا؟ ما أعجزه ما الذي يسمى لأنه ببلاقة أن تأتوا بمثله لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله وإذا قال اعلم أن في كتاب الله العزيز آياتنا مرسحة قال بي جميل ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا حين صراحة في هذا الباب هناك بعض الآيات متكذفة بس نبينه ليس كل ما ورد صحيح يعني معناه انه مقبول من الناحية طبعا اللغويه ومن الناحية الشرعيه بل فيه تأويل يعني هو ما يسمى بالتأويل المتكذف ونعنو مطالبونا بعدم التكوي التاويل المتكلف ها انك تقول ايه في الوادي فتقول سياتين نعم سياتين الله اكبر صلواتي وربي مثل نوري محمد صلي وسلم عدم تكلف تاويل فاسد الاصل اصلي لان ليس المعنى الايه المعنى المذكور اصلا ها اما انزل اليك النور هو محمد صلى الله عليه وسلم نعم لان الايه اصلا مبشرون قائمه ابن جبير وبن جزير وهدوما على هذا وسيتم الطمع الا انه هناك ايات تستحق التاويل مراد للنبي صلى الله عليه وسلم هي متكلفه يعني معناه انه يعني ليس المعنى لا يحتمل واللفظ لا يحتمل مثل هذا التاويل قال هنا مفصحه بجميل بيجاميني نور افصاح البيان وتقول افصح في اللغه العربيه شفنا اهل العلم ما يقولون لان مصحه تقول افصحت عن الشيء له بشيء ولا لا نعم افصحت عن الشيء له بشيء فده يقول افصحت به ولكن افصحت عن افصحت عن طيب هو قال افصحت به يعني كتب كلمه بي يعني حرف الجر تعدى اصحاب الحرف الجر ولا يتعدى بلغه العرب الا بعن طيب ما التأويل؟ قالوا من باب المشاركه من باب المشاركه ولذلك قال قال ب ومعناها عن معناها عن يعني انه اصحى عن جميل يعني ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن لماذا اتى من بعنف من تأويل أعني لا بد من وجه نحمل كلام المؤلف عليه، وهو عند قوله الباء. في الباء المصاحبه الباء الإنسان. ماش مقبول لأن في لغة العرب تأتي باء وربها الإنسان وتأتي باء وربها المصاحب. الملابس. كل هذه مقبولة في الباء لان ما معنىه من الحرف. نتكلم عن حرف. لتعلم مدى عظمة اللغة العربي ومدلولاتها فإذا انت قال بجميل طبعا لمعنى أنه يذكر هنا قال بأيات فجرات مفسحة بجميل مصطفى صلى الله عليه وسلم آه وكأن فيها أنها جاءت تلك الذكر ونحن ذكرها أو تلك الأوصاف انما جاءت منابسة للنبي من صلى الله عليه وسلم مصاحبه للذكره بل لا يخلوا القران من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لقدره اذا هذا هو الوجه قالوا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم قد بين لنا المصطفى معنى ناخذها من الاستيفاء رغم انه ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هو قال اسماءك خمس النبي عليه الصلاه والسلام ليس منهم مصطفى ولكن انما فعلوه للنور المصطفى أخذوا منه أنه المختار صلوات ربي وسلامه عليه قالوا عبد محاسنه أي محاسن النبي صلى الله عليه وسلم بل أوتي الكمال في المحاسن صلوات ربي وسلامه عليه قالوا تعظيم أبري طب لما قالوا عبد محاسنه معنى ليس كله بين من ظهر مشتول وما خافيا بعنوه عند الله قال وتعظيم امره وتنويه قدره صلى الله عليه وسلم معنى تنويه قدره معنى رفعته رفع قدر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتمدنا والمقصود بالاعتماد هنا هو الاقتصار امه معنى اقتصرنا على ما ظهر يعني المؤلف يقول ما على ما ظهر رغم أنه هو ناقل رحمة الله عليه وسلم على نقل ما هو ينقل وينس فإذا نسب سقطت عهدته إذا نسب القول لقائله وقال قال به فلان وعلان كذا والله أعلم إذن العهد عليه قد تمت معنى أنه بقي الأمر على من ذكر قد يقف هو من جهة علمه ولا يستطيع أن يخطه. فيقول والله أعلم فإذا هو العهد عنده هذا ولكن لما نسب القول لقائله فإذا هنا لا يلزمه شيء لا يلزمه شيء بقي على من جاء بعده أنه ما إن أخحم نفسه في الأمر فعليه أن يحقق فاما أن ينسب يقول كما نسف طاهر الكتاب وإما أن يقول أنه يبدأ في التحقيق فيبين القول الصح من الخطأ به دليلي. وليس معناه هذا انه يحط من قدر المؤلف ليس, ليس هذا المقصود لماذا؟ لأن المسألة متعلقة بما قلنا العهد عليه قد لا. تمت فإذلك لا يستطيع طبعا يتعدى ما وقف عليه وإذا قال على ما ظهر وباد رغم أنه ظهر وبعد. you <clears throat> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد ثم قال اعتمدنا منها على ما ظهر وبان فاحواه مقصود به معناه ما ظهر معناه يعني من الايات لانه يتكلم عن القران الكريم فاذا ما ظهر من الايات وطبعا هذا ليس استطرابا لانه خالف الاصل لأنه كما قلنا ذكر آيات رغم أنه قد أسمى. قال وجمعنا ذلك في عشرة فصول بدأ بالفصل الأول فقال نعم الفصل, الفصل الأول فيما جاء في في المدح فيما جاء ذلك من ذلك مجيء المدح والسناء وتعداد المحاس كقوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال السمرقندي وقرا بعضهم من انفسكم بفتح الفاء قراءة الجمهور الضاد قال القاضي امام ابو الفضل وفقره الضاد علم الله المؤمنين او العرب او اهل مكه او جميع الناس على اختلاف المفسرين من الموالك من المواجه بهذا من المواجه بهذا من من من المواجه من المواجه من من بهذا الخطاب من بهذا الخطاب أنه أنفس بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهم يتهمونه بالكذب وترك نصيحة لهم لكونه منهم. وأنه لم تكن لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول على رسول صلى الله عليه وسلم ولادة أو طرابك وهو عند ابن عباس وغيره معنى معنى قوله تعالى إلا المودة في القربى وكونه من أشرفهم وأرثهم وكونه من أشرفهم وأرثهم وأفضلهم على قراءة الفتح وهذه نهاية متفق. ثم وصفه بعد بدء قال هنا الفصل الاول فيما جاء, فيه أو فيما جاء من ذلك مجيء الملائكه والسماء وتعداد المحاسن يعني في كتاب الله جل وعلا ثم بدا بقوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حرص عليكم ان ترووا فرحا هنا قوله لقد جاء جاءكم رسول من أنفسكم وكما سيذكر قراءة من أنفسكم بطبعا بدفع الفاء وضم الفاء من أنفسكم ومن أنفسهم إذا على القراءة هذه طبعا قراءة عبد الله بن قصيد ورفعوها للقراءة أيضا للإبن محيصن وإن صحت الرواية طبعا في القراءة إلا أنها شاذة القراءة من أنفسكم شاذة يعني لا يقرأ بها وإنما يستعب بها في التفسير لأن القراءات هي عشر قراءات متواترة وأربع قراءات هي شاذة والقراءة المتواترة هل يقرأ بها في الصلاة وتصح الصلاة بها القراءة الشاذة لا وإنما يأكل يؤتى بالقراءة الشادة ويستند عليها لأنه يعتمد عليها في التفسير يعتمد عليها بالتوسير وخصوصا إذا صحت طبعا سنة أو صحت سنة وكانت الرواية لأنه يقولون لا يعتمد أو لا تصح الرواية إلا إذا توفر فيها الثلاث شروط لم تخل الذاكرة لأن عهد بين القراءات عهد طويل لكن مرات المرات نكرر فذلك يكون على ثلاث: أولا أن تصح الرواية، ثانيا أن توافق وجها في اللغه العربية، ثالثا أن لا تخالف الرسم، تخالف الرسم هذا ما أذكره من الشروط في القراءة. فإذا إذا صحة الرواية لابد أن يكون لها وجه في لغة العرب وأن لا تخالف الرسم، فجعل هذه القراءة التي قلنا قراءة ابن محيصن أو قراءة عبد الله بن قصيد وقرا بها كذلك حتى لا تنسوا قرءه بها, بها عائشه رضي الله عنها وارضاها وقرا بذلك لم تكن لعله لعلم الضحك من التابعين قبل التابعين بهذه القراءه بل بعضهم قد نسبها الى ابن عباس نسبها الى ابن عباس إلا ان وجوها صحيح من ناحيه اللغه والمعنى الدلاله عليه إلا انه حكم اهل الفلي لهم القراء حكموا على هذه القراء بماذا؟ بالشذور حكموا عليها بالشذور معنى أنه لا يقرأ بها في السنة وإنما طبعاً بها في التفسير وهذا طبعاً كقراءة ابن مسعود فهي من القراءات الشاذة أيضاً رغم أن القارئ بابن مسعود الذي حفظ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعين صورة قال تلقيتها من فيه يعني مباشرة ليس بواسطة من في النبي صلى الله عليه وآله من أحفظ القرآن ابن مسعود. يعني بالنسبة للعمر الكريم. بالنسبة للقرآن. يعني لما يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة. إلا أربعة. لا إله إلا الله. طبعاً هؤلاء طبعاً كانوا قصرين في الحفظ. لا. نعم. وإنما صلى الله إنما كانوا ذلك لأنهم كانوا مسلمين. نكثر من حجج الله علينا؟ لا فهم كانوا يتجوثون وقد مرتوا قصة ذكرناكم بها قصة ما عمر بن قالوا سنين وعشر سنين في سوره البقره لا حول ولا قوة إلا يا عمر رضي الله عنه وأرباح يعني 8 سنين سنين يعني معناها ذاكرة ضعيفة ما عمر وما إدراك الرحمن ولكن ماذا كان يفعل؟ قال لا يتجوز خمس آيات. ها حفظا ومعنى والتطبيق. ها ليس حفظا ونقيم حجج. ها أو أننا نعتقد القرآن الكريم في غير مواطنيه. ها ها صار يباع ويشترى وقائمة طويلة. القرآن. قران كلام الله عز وجل. ها فلذلك صاروا يوضعوا في غير مواضح لا هذا القران انما كانوا يعرفون لماذا فاذا الخمس ايات لم يتعدونها خمس ايات حتى يعلموا حكم الله فيها قال فتعلمنا العلم والعمل نعم لذلك أن يجلس عاصر خمس سنين الى غير ذلك كما ورد وإن كان الخلاف بعضهم يقول ابن عمر سنتان وهكذا شاهد عندنا انهم طبعا في القران الكريم كانوا يهدرونه هضرا وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عفوا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان على الأمة طبعا ينظرون القرآن كنثر الدقب معناه أنك تقرأ القرآن وأنت لا تعلم ما ذقفهم لا تعلم ما ذقفهم المهم أنك تقرأ وانتهينا لا القران لم ينزل بها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لوجدوا لو فيه اختلافا افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها الاخره فاذا افلا يتدبرون التدبر انت تعلم ما تقرا لا بد ان تعلم ما تقبل، من القران يخاطبك القران يخاطبك فلا بد ان تتفاعل مع القران لذلك نحن صراحة القران يقرا كلام شيء لم نقول طيب ماذا قال الله سبحانه وتعالى الذين اذا تليت عليهم ايات بال زادتهم امم زادتهم علما فاول وجه ما يخاف يرتعد طيب كيف ترتعد انت لا في المعنى وإن الآيات ت... كانت تمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مر على آيات عذاب كان يسأل الله العافية والسلام ويستعيد من ذلك وكان إذا مر على آية الرحمة يسأل الله من فضله ليس هذا تنبر للقرآن عائشه رضي الله عنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القران يتأول القران معناه معناه فهو يعرف فإذا نحن ليس فقط اننا يمر علينا آذاناً من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى لا فأنت مخاطر يا رجل أنت من جملة يا أيها الذين آمن أنت من جملة يا عبادي يعني من عباد الله من عباد الرحمن أنت من جملة يا أيها الناس فالخطاب موجه إليك إذا عليك أن ترغي سمعك وتتدبر القرآن بل مقصود بل معنى بل المراد وهذا ما كان يفعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرهم, أخبرهم أحد من الصحابة بكلام الله جل وعلا قالوا من المراد قالوا عرب لماذا لنا نسمع من في النبي صلى الله عليه وسلم فعرف المعنى فلقلوه واذا كانوا يقتلون منه آه سؤال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ومن سؤال مسعود أه؟ طبعا الذين كانوا مهتمين بتاويل القران للنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كانوا يشيرون اليه كانوا يشيرون اليه الى ابن عباس لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقير في الدين وعلمه التاويل وعلمه معنى التفسير تاويل معنى التفسير فكان ابن عباس القمه رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابه جميعا ومن بعدهم ككعب الاحبار ايضا كان من المؤولين في القران الكريم وكما قلنا بن مسعود وغيره من سحابه وعلي رضي الله عنه وارضاه كل ما هؤلاء كانوا لهم باع طويل في تفسير كلام الله جل وعلا طبعا ومقدمهم هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ولذلك كان يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجالس, و... مجالس الحل والعقد رغم انه كان شاباً كان شعبا فإذا قالوا استنكروا قال بيما تدخل علينا ما ليس من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبره لهم عمر ذلك برهل لهم وهم في المجلس فقال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء رسول الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجه فسبع بحمد ربك والسلام إنه كان الأول ما تقولون بي طبعا كل قال فيها بما رأى وبما سمع فقال ما تقول يا ابن عباس ما تقول في هذه آل الآية قال تلك نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أقول بالقول ابن عباس تدرون لماذا أدخلته لأنه ماذا لأن ترجمان القرآن فهو أعلم وكان فقيها أعلم بالحلال والحرام أيضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا علىه بالفقه قال لو مفقه في الدين ولذلك ابن عباس لا تجد له في ايه الا يتكلم عن احكام شرعيه مما استلبطه من كلام الله جل وعلا وسياكين جزء من هذا طبعا سنمر عليه الشاهد عندنا قال هنا كما قال السمرقندي او السمرقندي كلها طبعا هي وقرأ <أوضحك> بعضهم من أنفسكم كما قلنا بالفتحي وقراءه الجمهور بالضم التي يمعونها ما من أنفسكم من أنفسكم ثم قال قال الفقيه القاضي أبو الفضل يشير إلى نفسه إن صار مؤلف قاضي قال وفق الله تعالى أعلم الله تعالى المؤمنين أعلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين يعني بأعلمهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم أعلم المؤمنين بما لا أعلمهم قال أعلم الله تعالى المؤمنين أو العرب أو أهل مكة أو جميع الناس ما الفرق بينهم؟ قال يدخلون في سلك واحد لأن هنا قال المؤمنين قال العرب قال ما أهل مكة قالوا جميع الناس طيب معنى ما كلهم يدخلون ما يدخلون يعني في سلك واحد مو جميع الناس كان يلف جميع الناس كان الايمان لا لميلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لما اعلم الله تعالى المؤمن تخصيص لماذا تقول لي انا مو احق بالنبي صلى الله عليه وسلم احق به واولى اذا من المؤمن اذا قدمه قال بين المؤمنين من جملة من آمن من العرب، من جملة من آمن من من العرب، ولذلك قال أول العرب، طيب تقسيس العرب المؤمنين لأنهم أحق به كما قلنا، فرسل أصل إليه، فمن آمن به فهو الذي قد فاز. كل الناس the people who من؟ to كما قال go to who? Abad. As he said, He said, And who will do, O Messenger? After who has given me, and who has given me, he has given me. If he is a believer, he is a believer. Then he said, The Arab. The Arab وهل اسماعيل اول من تكلم باللغه العربيه لا اريد ان ادخل في التفصيل هذه مساله بحث طويل ثقيل وقال هل اول من تكلم ام يكن بالعربي وتعاصره العربيه الى غير ذلك والعربه العاربه والعربه المستعربه الى غير ذلك طبعا كان لو ياتي وقت نتكلم فيها الشاهد عندنا انه قال اول العرب اي مين جنسه قال واهل مكه ما اهل مكه من العرب لا تخصيص اخر لماذا قال هنا اهل مكه لانه اقرب نسب الي اقرب النسب من جمله العرب من اهل مكه اهل مكه لذلك قال اهل مكه ثم او جميع الناس طيب لماذا جميع الناس الم يقول الله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحما علاما للعالمين لجميع الناس يعني بي دلاله على ان نبي صلى الله عليه وسلم انما ارسل لمن للناس كافه وهل يدخل الجن في الناس كافه يدخل وإذلك اختلفوا في الناس وفي اشتقاق الناس ندخل كذلك فيه؟ هل من النوس أم من الناس أم من آه إلى غداء وقال يدخل النوس لانه الحركة والحركة تشمل الجن والإنسان عليهم كلام طويل أعريب شابه لا انه من جميع الناس وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارسل هذا يدل على عالمية الإسلام على عالمية الإسلام، فليس مخصوص بقبيلة ولا بفخذ دون غيره، لا لا ليس هذا المخصوص، اذا العرب الى أهل مكه أو جميع الناس قال على اختلاف المفسرين، يعني هذا كلام المفسرين من المواجه بهذا الخطاب؟ يعني من المواجه؟ يعني بقول الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم من المواجه؟ من أنفسكم معناه من المؤمنين من أنفسكم أي العرب من أنفسكم أهل مكة من أنفسكم من جميع الناس وإذا قال القول قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هو ما سيقوله المؤلف الآن سنناقشه قال أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم أولا قال يعرفونه يعني لذاته وصفاته صلى الله عليه وسلم لأنه كان معروفاً عندهم يعرفون نسبه وأصله، فلم يشك فيه وإذا قال يعرفونه، قال ويتحققون مكانه، يعني معنى قدره، وإذا ذكر عندهم قدر، بل كانوا يضرب ماذا؟ آه، بصادق الأمين، بل كانوا يشأونه قبل ماذا؟ لما اتفق النبي صلي الله عليه وسلم كانوا يشاورون النبي صلى الله عليه وسلم في امور من بينها عندما ارادوا اعاده بناء الكعبه وارادوا وضع الحجر الاسود واتفقوا ان لا يوضع في الكعبه الا ما كان حلالا من مري يتجنبوا الحرام لانه كانوا يعرفون شوف كانوا يعرفون على الحرام لا حال ما هو بقية آه دين إبراهيم عليه السلام فيعرف قال لا تضعوا في هذا البيت إلا ما هو حلال الخالصة ولذلك لم استطعوا تكميلته لذلك نقصوا من آه ما يسمى الأنبيح ما هو حج اسماعيل رجع ما هو حج اسماعيل حج الخادم حجرو كاح وليس حج اسماعيل هذه التسمية خطأ تاريخيا شفت الآن كم من الاخطاء حجر اسماعيل صار الآن معروف بحجر، إس هو ليس بحجر إسماعيل أصلاً. ما هو حيدر دابع لمن؟ الكعبة. الكعبة، إذن حجر الكعبة، لقصهم من الكعبة لما ما استطاعوا أن يكملوها بخالص حلال أموالهم الشائد عندنا طبعا أرادوا أن يضعوا، تعرفون أن العرب قضائد طيب من الذي يضع الحذر الأسود في مكانه؟ آه. يتنازع القبائل تنازعت أيهما يطعم آه. فقالوا أول من يدخل من الباب نحكمه بيننا لم يدخل إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اذا فحكموا الصادق قالوا هذا الصادق الأبي شوف يعني هذا الصادق الأمين ننزل عند حكمه ما استشار به علينا فعله شوف من ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد إرضاء الأطراف قال اتوني بثوب فجاءوا بثوب فوضع الحجر الاسود في الثوب قال لكل قبيلة تشد من جانبها قال لكل شيء هزيل الحجر الأسود فلا يبقى في شيء فوضعه النبي صلى لما رفعوه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. صلى الله عليه وسلم واضح. فيقال هؤلاء يعرفونه ويتحققون مكانه. قال ويعلمون صدقه وأمانته. ولا شك في ذلك. فقال يلقبونه بالأمين. فكان يضعون عنده الودائع والأمانات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردون ذلك قال فلا يتهمونه بالكذب يعني ما بالكذب إلا بعد البعت شوف كانوا في الأول لا يتهمونه ولكن مسألة لما صار فيها ها غروج عمدين للآباء والأجداد كما يفعل كثير من الناس حتى الآن شوف سبحانه اللي بالسنة السنة لزارة مسلمين رأينا بشكل كما كان قلنا هي هي نفسها نفس كما يقال نفس الإجراءات إلا أن الذي تغير ما الأوجه الأوجه الذي تغير الناس تغير أخوة لذلك من أمر كبه قليلا نتقرب إلى جهازه الأولياء ما نعم لكن طيب كان وليا أسديق قبلنا وليا رغم أن لا يعلم الولايه إلا من من الله عز وجل أسدي لا بأس طيب هذا معنى لولي أنه يقدم له القربان ما لكم لا يدبع عنده لا. لا والمرفودة صبت شتمني المرفون شكر الله ولا الولي؟ لا يا لكنيس المرفودة لا ولا ولا قودي لا والقائمة طويلة بل هناك أشياء يحتفلون بني من عادة اليهود. من عادة اليهود والناس لا يدرون أنها ماذا من عادة اليهود سبحانك سيأتينا كلام عليه لا نترك شيئا؟ هل تبيننه للناس ولا تكتمون لأن مسائل عقديا؟ فتجد الناس يلتزمون هذا يعطيه الولاد ولادة ويعطيه ولادة سبولي ودي وشوفو وجوالد جوالد ها جوالي ورجالي البلاد ورجال البلاد ورجال <تصفيق> أي اعتقادات أي فساد في الاعتقاد؟ تشرك بالله جل وعلا. ما عنا نرد كلام عن حض النبي، النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كبيه؟ عبود الله ولا تشرك به. تقول ما هو لله جعلته لعين الله. طيب إن كان ولي لا إذا فعلنا ما كيف؟ الاعتقاد هو نفسه. طيب يا رسول الله تفعل؟ قال إنما أدرى الولي. كنت بركوب شيء يدير بيننا وبينناش بين الله سبحانه. سبحان الله يا رجل هو حي وفيه نظر آه. وهو حي فيه آس نظر لا لا. فما هو ميت إذا تعتقد ماذا؟ تعتقد ان له تصرفا في الكون أنت تعتقد آه. فإذا تعتقد أن له تصرف في الكون ومن الذي يتصرف في الكون؟ آه. إنه الله إذا أنت اشركت مع الله فوقعت في الشرك وما لوقع في الشرك متحول الله عملوا شار إسلام وجدل إلى الله وشكره تعالج من القصد علاش لأن الشرك ناقض من نواقض إلى الله ما شرينا لا تشرك بالله واللذذ لا الله الشرك إن الله يغفر أي شركا به ويغفر ما يعني معاصي ما دون ذلك من شاء سبحانه وتعالى يبقى أمرك إلى الله لذلك احرص الا تخرج من الدنيا الا وانت على عدم الاشراف ويبقى الامور الاخرى بينك وبين من بين الله لس الله سبحانه وتجاوز وليعفو وليصرح الا هو لي ذلك القادر عليه فاذا شاهد عندنا فتنبا لنا تقربنا الى الله زلفى ما الذي ما قالوا من قبلكم لما تحفظونهم قالوا نقربون إلى الله كذلك رسول معناه نجعلهم صاحب بيننا وبيننا يا رجل ليس هناك واسطة كدى قاعد ليس هناك واسطة في العبادة حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك واسطة بينك وبين الله إنما واسطة الرسول صحسب للتبليغ التبليغ ولذلك انظر الله سبحانه وتعالى لما وصل من من لما وصل في مسألة الأسئلة جعلت الوسطة التبليغ يسألونك قل يسألونك قل يعني يا محمد قل يسألونك عن الأنفال قل قل الأنفال لله الرسول يسألونك ماذا ينفقون قل, قل الأف And عن المحيط قل هو tell فاعتزل النساء the المحيط people lives, the earth will add that being a person from death He will say thehold of a cat who may قل to me to his people able to ask she At this time he في مسائل العباده الخصقاش توجه لله مباشره اش غادي تقول يا لم برمونها معجنها ياك مقصرها نعم ماجنها وبرمونها مقصرها يا رب نلجئك الى الله ولو صدقت لصدقك الله جل وعلا هذا ها واذا تصدق الله <تصفيق> على من جاءك قد كاشي واحد اللي كيكون اللي تضر نقولوا حنايا ما فيمش ولكنه بصدق لجئ الى الله فاق واحد عنده القلب واحد النهار وتذكر ان له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبه سبحانه وتعالى فصدق الله فصدقه الله فعفى عنه فتاب الى الله يعني ماشي لازم توصمك ايجبا سي شاك مباشرة ارفع عمك الى الى الله جل وعلا اذا واذا سألك عباد عني فاني قريب شوف اجيب دعوة الداعين الى العالم لا. طبعا هناك شروط لا كن لكنا إذا صدق الإنسان قلبه وأراد أن يتوب الله عليه تاب الله عليه سبحانه وتعالى إذا فلا يتفعون بالكذب وترك المصيحة له نقف هنا إن شاء الله تعالى إلى الحسنة القادمة بإذن الله جل وعلا جعل الله إيكم الذين سبقوا الله وإذن الله حسنا الذين هداهم الله وليكم الألباغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين